للكشتاه <تصفيق> الخشجها يا جي انا حامل دخيل ربعه الصبح انا كلت الليل الخشجها يا جي انا حامل دخيل ربعه الصبح انا كلت الليل ما عاد وقت الرزايا عليكم مني ما عاد وقت والله وما ضل اصوار جرحنا والله وما ضل الهندسه الصوتية والتوزيع وايد الاسماعيلي وابو حمزه التميمي صار حنا كبر والمصيب معذور يلو بصدره وقتهدو صار حنا كبر والمصيب معذور يلو بصدره وقتهدو غيرك من يحله صاحب السول من يحلها صاحب يا من يحلى صاحب الفرح يا من بكلمه حاسن مالها حساب يا من بكلمه حاسن مالها حساب شجاع يا فتاح البحر قليل الدولات تجنا عشان كل احبابك هيلك شتايل يا فتاح البحر قليل الدولات تجنا عشان كل احبابك بكلمك كرم بها ربك يا شهر بالكون ولع يا من مكان بيها خصا ربك يا شهر بالكون ولع يا من لك مكان بيها خصا ربك يا شهر بالكون ولع من يا عليك نبشر حظات يا من يا عليك نبشر حظات والعاده كانت مختلفه لنسى هيك شجار ياك تاعي الباب خيل الدولات تجمع عشان نل احبابك هيك شجار ياك تاعي الباب خيل الدولات تجمع عشان نل احبابك والعاده هك ظلم العهد دار دنيا واخره ينتهي تلقي والعاده ظلم العهد دار اليوم اخيره يكتب تلف لو احنا نعد خصالك يا فلسبط لو احنا نعد ما تنعد ولا يحويها القدر ما تنعد ولا يحويها القدر شجاع جاعك الباب خيل الدولات تجمع عشان غير احبابك خيل شجاع جاعك الباب خيل الدولات تجمع عشان نور البك عندك غير ما صار يا صاحب الحظ وسر الاسماء نور البك عندك غير ما صار يا صاحب الحظ سر الاسرار يلوق بيمنتكها على البتاع يلوق بيمنتكها على البتاع يا حرزو خصمت المعلوم بيطا يا حرزو خصمت المعلوم بيطا شجاع يجي يفتح الباب كل الدولات تجتمع عشان لحبابه هيك آداء الرادود الحسيني عباس الملة كلمات الشاعر الحسيني أو اسحاق الجابري